الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين اما بعد انتهينا في الدرس الماضي في الحلقة الماضية من قصة نوح عليه السلام وذكرنا انه لم يقى في الارض الا قوم نوح وهم المؤمنون فقط اما الكفار في الارض فقد اهلكهم الرب جل وعلا ولم يبق من ذرية الناس إلا ذرية نوح عليه السلام هم الذين بقوا في الأرض وانتشر الناس وتنقلوا من بلد إلى آخر وستنقوم بين اليمن وعمان في منطقة تسمى الأحقاف الأحقاف أي جبال وكفان الرمل وهؤلاء القوم يسمون قوم عاد وهم عرب من العرب العاربة وهؤلاء الناس أعطاهم الله عز وجل قوة جبارة عظيمة وكانوا يفتخرون بقوتهم وكانوا يقولون من أشد منا قوة في الأرض كلها أي أمة من الأمم أقوى منا وهؤلاء الناس سماهم الرب جل وعلا ارم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ارم نسبة لجد من أجدادهم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فارسل الله عز وجل إليهم نبيا من الأنبياء وهو عربي اسمه هود عليه السلام الأنبياء العرب أربعة هود عليه السلام وصالح وشعيب ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام والعرب قبل إسماعيل يسمون بالعرب العاربة وبعد إسماعيل يسمون العرب المستعربة هود عليه السلام أرسل في قوم عاد وهو من ذرية سام ابن نوح عليه السلام وأول من عبد الأصنام بعد الطوفان هو قوم عاد يسكنون في جنوب الجزيرة العربية وهؤلاء أعطهم الله عز وجل قوة وكان يبنون خياما عالية ذات عماد عظيمه ويبنون على الجبال قصور ومصانع وعلى الأرض وأعطوا قوة بأن كانوا يبطشون بمن حولهم من الأمم وإذا بطشتم بطشتم جبارين جاء إليهم هود عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله جل وعلا وحده فقال الله جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره افلا تتقون كل الأنبياء كل الرسل كانت دعوتهم في البداية توحيد الله عز وجل وعباده في الله جل وعلا وهم جاءوا بعد قوم نوح لان الله عز وجل يقول واذكروا اب جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بصح وكان هؤلاء الناس كما قال العلماء عنهم بأنهم جفاح كافرين عتاح متمردين يعبدون غير الله عز وجل فردوا على من على هود عليه السلام بكل قبح بكل سفاهه يقولون لهود عليه السلام قال الملأ الذين كفروا من قومه ودائما يمر بنا في القران ان اعداء الرسل واعداء الانبياء واعداء الدعاه الى الله عز وجل هم الملأ الذين يملؤون واجهه الناس وفي المقدمة وهم كبراء القوم وهم عليه القوم دائما وغالبا هم اعداء الرسل واعداء الانبياء واعداء الدعاه الى الله عز وجل انظر كيف يخاطبون نبي الله عز وجل قال الملا الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه يقول انت سفيه يخاطبون من نبي الله عز وجل وإنا لنظنك من الكاذبين انت سفيه وكذاب كيف رد هود عليه السلام هل رد عليهم باسلوبهم هل قابل السفاحه بسفاحه مثلها كلا وحاشاه فانه نبي مبعوث من عند الله عز وجل ماذا قال لهم قال يا قوم اولا يناديهم يا قوم انتم قومي انتم اقربائي انتم بنو عمومتي قال يا قوم ليس لي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين هل رأيتم أسلوبا أعظم من هذا الأسلوب هل رأيتم ردا أفضل من هذا يرد عليهم يقول يا قوم تقول أنا سفيه لا ليس بي انا أنا رسول من عند الله عز وجل ارسلني رب جل وعلا إليكم أبلغكم رسالاته وأنا لكم ناصح مخلص لكم محب لكم أمين وأنا لا أريد منكم شيئا لا أريد منكم مالا ولا أريد منكم جاها ولا أريد منكم كنزا ولا أريد سلطه يا قوم لا أسألكم عليه اجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون جاءوا الآن يستهزئون به ويستهمونه بالجنون ويستهمون يهود عليه السلام يقولون أرأيت هذه الالهه التي تسبها وتتكلم عليها يهود وتنتقصها يهود ربما أصابتك بالجنون ربما أنت الآن مجنون بسبب شتمك وعيبك لهذه الالهه انظروا ماذا يقولون له إن قول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء يقولون ما جئتنا ببينه ما عندك أي دليل ما عندك أي معجزة وما نحن بذلك آلهتنا عن قولك أنت تأمرنا ونغير دينا لأجلك أنت أنت بشر مثلك مثلنا وما نحن لك بمؤمنين لكن نقول شيئا واحدا أنت قد جننت وأصابتك الآلهة بالسوء انظروا كيف يسبونه ويشتمونه ويتكلمون عليه ينصحهم هود عليه السلام يقول رأيتم هذه النعم التي أعطاكم الله عز وجل إياها يسلبها منكم يا تقولوا إنكم الآن أقوى أمة على وجه الأرض أنكم الآن اعتى الأمم وأقوى الأمم هذا الجبروت الذي تملكونه والقوة والبطش بالامم سوف يزول كل هذا هذه الله عز وجل بالخلق الأمم ترقى حتى تكون قوية فإن كفرت وظلمت كثرها الرب جل وعلا ياكم أن تنغروا بقوتكم بل شكر الله عز وجل على هذه النعم اتبنون بكل ريع آية تعبثون كانوا يبنون على الجبال بيوت وقصور ويبنون عليها بعض المباني عبث لا لاجل السكن ولا لأجل أنهم يحتاجون إليها هكذا يبنون على كل مرتفع بعض البيوت وبعض القصور عبث فقط يعبثون بالنعم ويتكبرون على الخلق ويبطشون بالأمم بل يبنون المصانع, المصانع مصارف المياه ومجاري المياه يبنونها بل القصور يبنونها أتبنون بكل ريغ آية ايه سعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا كانوا يتجولون في الامم فإنهم يبطشون بها لأنها أقوى دولة وأقوى أمة وأقوى الناس فإذا تجولوا على الأمم أخذوا فقوقهم وسلبوهم أموالهم وبطشوا بهم سفكوا ما سفكوا من الدماء وقتلوا من قتلوا وأخذوا من الأموال ما يشاءهم الأمم والقرى كلها تخاف من قوم عاد وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون وكانوا يأتون إلى هود عليه السلام يقولون انظر الينا تظن أن إلهك قادر علينا من أشد منا قوة من أقوى أمة من الأمم في الأرض اليوم نحن أقوى أمة لا دينك ولا إلهك يقدر علينا وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة اولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون نعم قوم عطاهم الله عز وجل من أسباب الدنيا ما عطاهم من قوة البناء ومن البقش بالأمم ومن الأموال ومن النعم ومع هذا كفروا واستكبروا أراد هود عليه السلام أن يبين لهم ضعفهم فتحداهم قال رأيتم أيها الناس أنا واحد بينكم ما امن مع هود قال أنا واحد بينكم لا أملك شيئا من سلاح لا أملك شيئا من قوة ولكن أتحداكم جميعا أن تقضوا علي تجمعوا كلكم علي أنا لوحدي فقط ثم كيدوني انزلوا علي ما تريدون من البطش من العذاب اقتلوني جميعا اسألوا ما تفعلون هل تستطيعون أي سلاح يملكه هود عليه السلام هو يتحدى أمة جبارة أمة بطشت بالامم رجل واحد ضعيف لا يملك سلاحاً يتحداهم جميعا انه يملك اعظم سلاح أي سلاح يملكه هود انهم توكل على الله عز وجل قال اني اشهد الله واشهدوا, واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون كلكم كيدوني لا تؤخروني لا تنتظرون اجمعوا علي قوتكم وجيوشكم وأسلحتكم فأضوا علي مرة واحدة ولا تنظرون لا تؤخروني الان الان, الآن الآن كيدوني يتحداهم هود تعرف أي سلاح نملكه هود إني توكلت على الله لجأت إلى الله عز وجل لنرى أي قوة أعظم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإذا بهم ياتون الى هود ولم يقدروا عليه ولم يستطيعوا أن يفعلوا به شيئا فقالوا له يهود هود تزعم أن لك رب وسوف ينزل العذاب بنا إن كفرنا وأشركنا أنزل عين الأذاب الان نريد أن نرى عذاب ربنا يستهزئون يسخرون من هود عليه السلام يتحدون هود ويستعجلون العذاب أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا أتنا أنزل عين العذاب فأتنا بما تعدنا من الصادقين كم من الناس اليوم لما يخرج ويأتي بالمنكرات كم من الأمم اليوم لما تشرف بالذنوب والمعاصي تقول أين عذاب الله الذي تزعمون أين جند الله الذين تتحدون بهم ما حصل لنا شيء فنحن عشرات السنين على هذه الحال فهي الأمم تفعل وتفعل أين عذاب الله الذي تزعمون أبس المنطق ما تغير الناس هم الناس والفكر هو الفكر وحرب الله وحرب الله عز وجل هذه سنة الله عز وجل لا تتبدل فإذا بهود عليه السلام يرفع يده يدعو ربه جل وعلا عليهم قال رب انصرني قال رب انصرني بما كذبون فقال الله لهود قال عما قليل ليصبحن نادمين اصبر يا هود اصبر انما هي ايام انما هي شهور انما هي سنوات لكن الامر قريب الالم نصر الله قريب اما قليل ليصبحن نادمين لا تتأجل الصبر لا تتأجل النصر اصبر وانتظر. فإن عذاب الله عز وجل قادم لا محاله نعم أنت لا تملك شيئا أنتم القليلون الضعفاء وهم الكفرة المستكبرون في الأرض ولكنها سنة من سنن الله عز وجل لا محاله قادم سنة الله قول الله عز وجل وإذا ردنا أنه لك قرية أمرنا مترفيها فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها كدميرا بدأ العذاب بهم لقح استمر القحط جفت السماء والأرض ثلاث سنين لينزل عليهم المطر وهم يعتمدون على الزراعة وهم يعتمدون على الطعام المزروع هذه حياتهم ماشيح وطعام يزرع والمطر قد توقف ثلاث سنين فأرسل سبعين رجلا يستثق لهم يطلبون من آلهتهم المطر فيستسقون ويستسقون فإذا به هذا الرجل الذي كان موكل على السبعين يرى سحبا في السماء حمراء وبيضاء وسوداء فسئل هذا الرجل أي سحابة تريد البيضاء أم الحمراء أم السوداء قال بل أريد السوداء فإنها أكثر مطرا فقل له لك ذلك. فرجعوا إلى قومهم فرحين مستبشرين والصحاب الاسود يمشي معهم ويسير معهم حتى رجعوا الى قومهم وهم فرحون مستبشرون ينتظرون المطر يأتيهم من السماء قالوا انظروا لكرامتنا عند ربنا لكرامتنا عند الهتنا ما ان تسقينا المطر الا وجاءنا السحاب الاسود السحاب الذي سوف يسقينا السحاب الذي سوف يمطرنا وكانت هناك امرأة كأنها علمت بالخبر كأنها احست أن هذا السحاب نذير شؤم فصاحت وبكت واختبأت في بيتها فلما راوه فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا قالوا هذا مطر سوف يأتي إلينا لكرامتنا على الله عز وجل سوف يرزقنا الله عز وجل المطر وكان هود عليه السلام نصحهم وأكثر من نصيحتهم وهم يقولون إنه إلا رجل ترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين وكانوا يقولون لبعضهم البعض لينضعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون ايعيدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون فيها اين هذا لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين هذا منطق كثير من الناس اليوم حياة الدنيا نعيشها نتمتع دعك من الموت دعك من القبر دعك من القيامة دعك من الجنة والنار لنعش حياتنا ولنعش يومنا ونتمتع بما نملك أما غد فلا تسأل عن هذا اليوم فلما رأوا الغيم مستقبل اوديتهم فرحوا واستبشروا وتراقصوا أخذوا يغنون ينتظرون المطر ينزل عليهم بل هو ما استعجلتم به رأوا الرياح تشتد والرياح بارد تأتي عليهم ما الخبر الذي يجري الغيم ليس فيه مطر والرياح شديدة وقد صارت باردة اختبأ الناس في بيوتهم أشألوا النيران لكن البرد شديد السميع بالناس يقتلون ما إن خرج أحد من بيته إلا وريه تحمله إلى السماء فتسقط على الأرض فينفصل رأسه عن جسده ريح فيها عذاب فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين ريح شديدة باردة، باردة حتى أن المرأة، المرأة العجوز تجلس في بيتها ما تخرج من خوفها من شدة الريح. ريح كانت تحدم البيوت على رؤوس أهلها وتقلعهم. من الأرض ترفعهم إلى السماء فتشدخ بهم الأرض فينفصل الرأس عن الجسد كأنهم معجاز نخل خاوية حتى أن العجوز تجلس في بيتها وتشعل النار فتجلس عند النار فتدفأ وتموت من شدة البرد وأما عاد فأهلكوا فأهلكوا بريش فرصر سخرها عليهم سبع ليال عاد. سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم, كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه تمر على الناس هل ترى احدا منهم نجى الله عز وجل هودا والذين امنوا معه اما البقيع تمر عليهم لا ترى فيهم احدا وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما سذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم لما صنع الله عز وجل بهم هذا كانوا يقولون من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه بطشوا بالناس بطشوا بالامم كان الناس يقولون هذه امه لا تقهر هذه بلد اعظم البلاد واقوى الناس امه لا تقهر انظروا ماذا فعل الله عز وجل بهم سنة الله في الذين خلوا من قبل كل من كذب الرسل كل من عاد اولياء الله كل من تكبر في الأرض وبطش بالناس انظر ماذا فعل الله بهم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا فرصرا في يوم لحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل مقعر فكيف كان عذابي ونذر إياك إياك أن تيأس من نصر الله عز وجل اياك ياك أن تظن أن الأمر بعيد لا يا أخي الكريم لا اختي الفاضح إن الله عز وجل ربما يستدرج الناس ويؤخرهم ويمني الظالم، لكن إذا أخذه لم في الرب جل وعلا عذبهم الله بالريح الباردة الشديدة الحسوم المتتابعة وكذلك بصيحة فأخلتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غتاء فبعدا للقوم الظالمين تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ريحا أو غيما بالسماء لو لونه يدخل ويخرج تسأله عائشة لما هذا يا رسول الله فيقول يا عائشه لعله كما قال قوم عاد فلما راوه عارضا استقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هم استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تقول عائشه إذا نزل المطر سري عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان يخاف على هذه الامه خوفا شديدا بل يوم من الايام دخل على احدى زوجاته يقول لها ويل, ويل للعرب من شر قد اقترب ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يعجوج ومعجوج قدرها كذا أهلك الله عز وجل قوم عاد فهل ترى لهم من باقيه ثم بقي المؤمنون فترة من الزمان وانتشر الشرك في الأرض مرة أخرى وهاهم قوم يسكنون الحجر بعد قوم عاد هؤلاء قوم من العرب العاربة يسكنون الحجر منطقة بين الحجاز وتبوك شمال غرب الجزيرة العربية الآن تسمى مداء صالح هذه المدائن وهذه المنطقة لا زالت الآن موجودة ولا زال الذي يمر عليها يرى مساكنهم وأماكنهم وما كان يصنعون في الجبال وينحتون أرسل الله عز وجل إليهم نبيا من أنبيائه صالح صالح عليه السلام نبي عربي يرجع إلى إرم بن نوح عليه السلام وهؤلاء الناس تكبروا في الأرض بعد أن نحتوا الجبال واتخذوا الجبال قصورا وضيوتا اشركوا بالله عز وجل لم يشكروا نعمة الله عز وجل أعطاهم الله عز وجل النعم ومع هذا تكبروا في الأرض واستكبروا ولم يتوبوا إلى الله عز وجل ولم يرجعوا إليه فقال لهم صالح عليه السلام يا قوم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير ما لكم من إله غير اعبدوا الله عز وجل استغفروه ثم توبوا إليه استغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب وهو صالح عليه السلام يذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم تظنون أيها الناس أن هذه النعم دائمة أتظنون أنكم خالدون في هذه الأرض تأتيكم النعم من بطن الأرض ومن السماء وأتظنون أنكم خالدون بهذه الأموال وهذا النعيم أتتركون فيما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم يذكرهم بالنعم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله فاتقوا الله وأطيعون ويذكرهم بالاستخار ويترك الأصنام والمعبودات ولكن معها لا تجبروا وطغوا وعتوا فإذا بهم يأتون إلى صالح عليه السلام يقولون له يا صالح تعال يا صالح تعال قد كنت فينا قبل هذا رجل نظن فيك الخير نظن أنك سوف تكون من كبرائنا من قادتنا من كبراء الناس من عقلائهم الآن تقول هذا الكلام الآن تاتينا بدين جديد ما سمعنا به ولا بآبائنا ما ذكروا لنا هذا الدين من أن نجئك به يا صالح أنت الرجل العاقل أنت الرجل الفاهم أنت الرجل الذي كنا نظن بك الخير تقول هذا الكلام انظروا كيف يسولون له قالوا يا صالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ثم انظروا ماذا يقولون له اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا وان لفي شك مما تدعون اليه مريب نحن نشك بكلامك ما الدليل على ان كلامك صحيح كلام جديد لا سمعنا به ولا سمع اباؤنا به وانت الرجل العاقل وانت الرجل الفهم الان تقول هذا الكلام انظر كيف رد عليهم بلين رد عليهم بلطف قد عليهم وهو يشفق عليهم عليه السلام يريد منهم أن يحتدوا قال يا قوم يا قوم أرأيتم إن كنت على بينك من ربي وآتاني, وآتاني منه رحمة فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهِ فَمَا لِي غَيْرَ تَخْتِيرُ يا قوم أنا تظنون لو كنت على بيّنة لو كنت على حق لو كنت أنا الصادق في كلامي ماذا سوف تفعلون مين ينصرون من الله إن عصيته من ينصروني أنا من ينصركم أنتم افترضوا أنني على حق افترضوا أنني جئت بالدين الصحيح ماذا تفعلون كيف تواجهون ربكم جل وعلا ردوا عليه فقالوا إنما إنما أنت من المسحرين أنت رجل مسحور نقول لك هكذا تقول لنا هذا أنت رجل مسحور واستكبر قومه وتجبروا وجاء إلى المستضعفين يصدونهم عن دين الله عز وجل وعن اتباع صالح عليه السلام ولكنهم صابرون ولكنهم ثابتون على دينهم قال الملأ الذين استثبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم أنذروا للخطاب الآن الملأ الكبار القادح الرؤساء أتوا إلى اتباع صالح وهم ضعفاء المساكين الفقراء قالوا لهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه ما دليلكم انتم تصدقون ان صالح ارسله الله عز وجل فرد الضعفاء المؤمنون قالوا انا بما ارسل به مؤمنون نعم نحن بكل ثقه نؤمن بصالح وبالذي ارسل به فرد الملا المستكبرون قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به كافرون جاء صالح عليه السلام يدعوهم في نواديهم فقال يا صالح تريد منا أن نؤمن لك قال نعم لا أريد منكم إلى الإيمان بالله عز وجل قالوا نؤمن لكن بشرط اعطوه العهود والمواثيق أنه إذا فعل لهم هذا الشرط يؤمنون به قال ماذا تريدون قالوا أرأيت هذه الصخرة وكانوا ينحتون الجبال بيوتا أعطاهم الله عز وجل قوة داخل الجبال نحت البيوت نحة القصور ومن على مدائن صالح لا يمر الإنسان لكن إن مر عليها فليبكي ويتباكى حتى لا تنزل عليه اللعنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يرى أنهم قد نحتوا الجبال بيوت وقصور داخل الجبال واتخذوا سهول قصور وبنوا البيوت العظيمة قال رأيت هذه الصخرة لا يفهمون إلا بالصخر كما قال الله جابوا الصخرة بالواد يعني كانوا يقطعون الصخر بالواد فقالوا فقال له رايت إلى هذه الصخرة أخرج لنا من هذه الصخرة ناقه ماذا تقولون يا ناس يا قوم من الصخرة قالوا نعم أخرج لنا من هذه الصخرة ناقح لونها كذا صفتها كذا شكلها كذا عمرها كذا بل في بطنها جنين نريد ناقفا في بطنها جنين في الشهر العاشر عشرة وإلا لن نؤمن قال يا قوم رأيتم إن فعلت هذا أتؤمنون قالوا نعم نؤمن بك وبدينك يا صالح عهود وموثيق قال له فأتي بآية إن كنت من الصادقين فذهب صالح عليه السلام يصلي ويدعو ربه جل وعلا اللهم اللهم يدعو ربه ويتبرع إليه ويتوسل إليه فجأة الناس ينظرون والملأ مجتمعون والناس يترقبون ما الذي سوف يحصل تحدوا نبي الله صالح الآن من الآن الصادق هؤلاء الناس؟ ام هذا الرجل الذي يقول أنه نبي فجأة فإذا صخرة عظيمة في الجبل تتكسر تتشقق والناس يندهشون والناس ينظرون ما الذي حدث ما الذي جرى وإذا الصخرة تنتلق وإذا من وسط الصخرة تخرج ناقة عظيمة ناقة كما وصفوها باللون الذي وصفوه والعمر الذي وصفوه وشي بطنها جنين خرجت ناقة ما أعظمها قال يا قوم هذه ناقة الله هذه ناقة لكن ليس كأي ناقة هذه ناقة الله عز وجل هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم يا قوم هذه الناقه التي طلبتموها هذه الايه البينه التي اردتموها اتينا ثمود الناقه موب رأوها راوها منهم من, من امن منهم من أصر على كفره وعناده ونقضوا الأحد والميثاط واستكبروا على شرع الله قالوا هذا سحر أنت سحرتنا والناقه مبصر الناس يرونها واختبرهم نبي الله قال لهم هذه سوف تشرب من مائكم يوم كاملا لا تقتربوا من الماء في ذلك اليوم الذي تشربوا منه فقط تشربون من لبنها أنتم في اليوم الثاني هي لا تشرب أنتم تشربون من الماء الماء لكم يوم ولها يوم في اليوم الذي لا تشربون فيه من الماء تشربون من لبنها هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم جعل الله عز وجل الناقة اختبار لقوم صالح اختبار لثمود هل يصبرون على طاعة الله هل يصدقون نبي الله هل يؤمنون بهذه الآية أم لا إنا مرسل الناقه فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر اصطبر لم يقل اصبر قال اصطبر الصبر طويل اصبر عليهم فإنهم لن يصبروا ولن يتحملوا هذه الايه ولنصبروا على طاعة الله عز وجل فإن بعض الناس والعياذ بالله قد يتحدى ويطلب المعجزات فإذا راى الايه لا يؤمن وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها بعض الناس لو رأى عباد الله المجاهدين يقاتلون في سبيل الله قلة مستضعفون ينصرهم الرب جل وعلا بالمعجزات والآيات لو يرى هذا ومع هذا لا يؤمن يرى آيات الله عز وجل الكونية وآيات الله عز وجل الشرعية ومع هذا طمس الله على قلبه لا يؤمن ولا ينتق الله عز وجل ولا يرجع مرت الأيام والمستكبرون قد ملئوا حقدا وغيظا على نبي الله صالح عليه السلام يختبرون بناقح ناقح لا نستطيع عليها وكانت هناك مرأة تسمى صدوق هذه المرأة كافرة فاجرح زوجها أسلم فتركها أسلم وآمن بصالح عليه السلام فتركها أجرها فحقدت على من على نبي الله صالح فنادت ابن عمها يسمى مصرع قالت له أعطيك ما تشاء مني بشرط أن تقتل هذه الناقه وجاءت امرأة أخرى عجوز تسمى عنيزة عرضت وكانت تملك أربع بنات من أجمل البنات النساء الفتيات فعرضت بناتها الاربع على من يقتل هذه الناقه كيد النساء فجاء رجل اسمه قدار ابن ثالث تجمع مع مصرع وندبوا سبعة من الرجال فصاروا تسأح يريدون قتل من؟ قتل ماذا؟ قتل الناقة آية الله التي قال الله عز وجل على لسان صالح هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم ومع هذا لم يأبهوا بهذا تجمع التفعة والناس يعلمون أن هؤلاء التفعة سوف يفعلون هذا الفعل العظيم وهذه الجريمة الكبرى فتجمعوا على الناقة وكانت تركب الجبال تجلس عند الجبال هذه الناقة وقد ولدت جنينها ناقة الله مع جنينها كانت تمكث في الجبال تنزل تشرب من الماء ثم ترق الجبل وكانت عظيمة في مظهرها فتجمع عليها القوم التسعة فرموها بسهم فأصيبت فهربت وهرعت وفرت. فجاءها قدار فقبض عليها شد عليها بالسيف فسقطت وعقرها فرغت رغاء عظيما سمعه كل من حولها فرغت رغاء تحذر ولدها تحذر قطيلها تحذر جنينها فهرب جنينها إلى رأس الجبل اما قدار فشد عليها بالسيف ثم نحرها فنادوا صاحبهم فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ثم ركبوا خلف من خلف جنينها وهو يهرب يهرب الى راس الجبل فقبضوا عليه فحزوا راسه وطعنوه وقتلوا الناس لما سمعوا بالخبر جاءوا الهرعون إلى من إلى الناقه ينظرون إليها ينزف الدم منها يقال انهم قطعوها واخذوا ياكلون منها يضحكون ويمرحون ويفرحون هذه التي يسميها صالح ايه الله اكلناها وذبحناها فنحرناها فلم يحصل لنا شيء يتضاحكون ويتسامرون فسمع صالح بالخبر فجاءهم مسجعا فرأها صالح عليه السلام فدمعت عيناه يا قوم ماذا صنعتم قتلتم ناقة الله يا قوم ماذا فعلتم لما تجبرأتم على آية الله لم صنعتم هذا فصالح عليه السلام على قومه وَإِذَا بِهِمْ يتحدونه فَعَقَرُوا الْنَّاقَةَ فَعَقَرُوا الْنَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ يَا صالح بما تعدنا عذاب الله عز الذي يَا قال لهم يا قوم لكم أن تمكثوا في الأرض وتعيشوا فيها وتتمتعوا بها ثلاثة أيام فقط فتوقف القوم الخالف صادق من هذا الكلام قالوا في اليوم الأول سوف تصفر وجوهكم في اليوم الثاني تحمر في اليوم الثالث تسود وسوف ترون ما أقول لكم فعقروها فقالتتمتعوا في داركم ثلاثة أيام. ذلك وعد. ذلك وعد غير مكذوب. وأمس الناس يتناقلون الكلام. صالح يهددنا بالقتل. صالح الآن يتجرأ ويهددنا جميعا أننا سوف نموت وسوف نقتل ونعيش فقط ثلاثة أيام. كما قتلنا الناقه وجنينها نقتل صالح ونستريح نقتل هذا الذي يزعم أنه نبي فجاء التسعة الذين قتلوا الناقح تقاسموا وأقسم بعضهم لبعض أنهم يقتلون صالح في الليل ويقتلون أهله معه ثم إذا جاء الصباح يقولون لأهله ولاقربائه ما فعلنا شيء وما ندري عن شيء وما رأينا شيئا قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فإذا بهم يتجمعون في الليل كفح يريدون قتل صالح فلما اقتربوا من بيت صالح عليه السلام نزلت عليهم حجارة من السماء كل واحد نزلت عليه حجارة فربخت رأسه وقتل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم دمرناهم وقومهم أجمعين طيب التسعه هم الذين أجرموا لما دمر الله عز وجل بعد هذا القرية كلها لأنهم سكتوا رضوا وفرحوا واستبشروا بهذا فكان الدمار عليهم جميعا فالصباح الناس التسعة قد وضخت رؤوسهم وإذا بهم يصبحون قد اصفرت وجوههم هذا الذي وعدكم به صالح مضى يوم من الأجل ثم في اليوم الثاني حمرت وجوههم وهم يقولون يقول بعضهم لبعض قد مضى يومان من الأجل ثم جاء اليوم الثالث وهم يقولون لم يبق شيء من الأجل سودت وجوههم ثم لما جاء المساء تكفنوا وتحنقوا وتأحب وحفروا قبورهم وقعدوا ينتظرون العذاب من الله عز وجل ما الذي سوف يحصل؟ ما الذي سوف يجري؟ مضى ثلاثة أيام؟ وصالح عليه السلام بين لهم أن هذه الثلاثة أيام متاعكم في هذه الدنيا بعدها لن تعيشوا سوف ينزل عليكم عذاب الله عز وجل وفي صبيحة اليوم الرابع إذا بهم أول ما طلع الفجر يسمعون صيحة من فوقهم صيحة خلعت قلوبهم من اجسادهم ورجفثم من اسفل منهم ان الواحد منهم لم يستطع ان يقوم من مجلسه جاءهم العذاب فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها كانك تمر عليهم لم يعش في هذا البلاد أحد اللعنه قد نزلت عليهم بل حتى في هذه الايام من مر على الديار ولا انصح احدا بزيارتها من مر على الديار يقول كان هناك اللانه قد مكنت في هذه الديار كان لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعد لثمود نزل عليهم العداء من فوقهم ومن اسفل منهم انا ارسلنا عليهم صيحه صيحه واحدة فكانوا كهشيم المحتضر نعم نزل العذاب عليهم من فوقهم ومن اسفل منهم وكانت هناك جارية مقعدة لما سمعت بالعذاب هربت وركضت خرجت من ديارها فنزلت عند أقرب قرية من القرى عند العرب فنزلت عندهم تخبرهم بالذي جرى بالذي حصل وكيف نزل عليهم العذاب لما كفروا لما جحدوا لما وعدهم صالح ثلاثة أيام فنزل العذاب وكيف حصل للناس وماذا جرى فاعطوها الماء لتشرب كانت متعذح قصت عليهم القصة فلما شربت من الماء ماتت من فورها كان الله عز وجل يريد أن الناس يسمعون بالذي حصل لقوم صالح فإذا بصالح عليه السلام بعد أن هلكهم الله عز وجل رجع إلى قريته فرأ الناس فرعا قتلا كلهم ميتون لم يبقى فيهم اثر فتولى عنهم تركهم وذهب وقال يا قوم فقل يكلموا امواتا لا هم يسمعون نعم اموات لكن الله عز وجل يسمعهم كلام صالح يقرعهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن ولكن لا تحبون الناصحين اسمعهم الرب جل وعلا كلام صالح عليه السلام نعم لكرتكم أمرتكم بعبادة الله بتوحيد الله نهيتكم عن الشرك نهيتكم عن الذنوب والمعاصي ولكن لا تحبون الناصحين رأيتم الآيات رأيتم البينات ومع هذا أصورتم وعانتم وكفرتم كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعد ثمود مر النبي عليه الصلاة والسلام مر على الحجر فلما علم انها مداء صالح والصحابة قد تسقوا من الماء وطبقوا طعامهم امرهم النبي ان يقوموا من مكانهم وان يهرق القدور وطعام الطعام يطعمها الإبل يعلف الابل ثم قال عليه الصلاة والسلام لما سئل قال اني اخشى ان يصيبكم مثل ما اصابهم فلا تدخلوا عليهم كان لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفر ربهم الا بعدا لتمود أيها الداعي الى الله أيها الداعي الى هذا الدين اصبر وتحمل نعم ربما يطول العذاب ربما يشتد البلاء ربما يكثرون عليك من البلاء والشقاء اصبر. فإن نفر الله عز وجل قريب سنة الله عز وجل لا تتغير ولا تتبدل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد مرت الأيام ومرت السنون وانتشر الشرك مرة أخرى في هذه الأرض إن الشيطان حريص أن يجلوا الناس ويبعدهم عن دين الله عز وجل أن يصرفهم عن التوحيد وعن الإيمان أن يوقعهم بالشرك والضلال الشيطان حريص على كل هذا ثم وقع الناس بالشرك فإذا بإبراهيم عليه السلام نبي من أنبياء الله يبعثه الله عز وجل للعالمين نبيا ورسولا أحبه الرب جل وعلا ماذا فعل إبراهيم مع قومه كيف جابها وواجه أباه وكيف دعاه إلى الله عز وجل ماذا فعل لآلهة قومه وكيف حاكموه ماذا حصل له لما رمي في النار ثم ماذا صنع مع قومه ومع ملكهم ذلك النمرود الكافر الظالم ثم إلى أي مكان هاجر إبراهيم عليه السلام وكيف رزقه الله عز وجل الولد ولم جعل زوجه في مكه كل هذا موعدنا في الدرس المقبل إن شاء الله حتى نلقاكم أقول هذا القول وأستغفر الله لي و